ولا تجادل عن الذين يختان أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم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 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ثم يرمي به بريء فقد احتمل به تانو وإثم مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة له لهم الطائفة لهم الطائفة منهم أي